فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا فَمَن كان منكم من بان او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين خير لكم إن كنتم تعلمون جهر رمضان angiang fu Thank you. وان ذا اذا دعان اجيب